فمن المنازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة التبين والتبين ص ف ة إ ي م ا ن ي ة للذين آ م ن و ا أ م ر الله بها عز وجل في محكم كتابه وربى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم أ ص ح ا ب ه الكرام وبث ذلك خلقا في المسلمين وجعله م ن ز ل ة من أ ع ل ى منازل ا ل إ ي م ا ن للذين صدقوا الله حقا وللذين أ خ ل ص و ا له ص ب ق ا وذلك قوله سبحانه وتعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن جاءكم فاشق بنبا فتبينوا أ ن تصيبوا قوما ب ج ه ا ل ة ف ت ط ب ح و ا على ما فعلتم نابين صحيح ان ظاهر الخطاب يتعلق بتبين ا ل أ خ ب ا ر وكذلك كان سبب نزول هذه ا ل آ ي ة ولكن علماء ا ل ق ر آ ن والفقه و أ ص و ل الفقه على ق ا ع د ة ا ل ع ب ر ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فوجب على المؤمن إ ذ ن أن يتصف س بهذه ا ل ص ف ة أ ي أ ن يكون متدينا في أ م و ر ه كلها في أ خ ب ا ر الدين وفي أ خ ب ا ر الدنيا أ ي ض ا و أ ن يكون متبينا في أ ع م ا ل ه ما بين صلاح وفساد و أ ن يكون متبينا أ ي ض ا في إ خ ل ا ص ه ونيته ما لله وللتعبد وما له أ ي ما لنفسه لحظه ولدنياه ومن هنا كان التبين بهذا المعنى العام الشامل م ن ز ل ة ايمانيه ل إ لك فليس من السهل أ ن يزعم أ ح د أ ن ه يتبين بمجرد أ ن يقرر ويقول أ ن ا ا ل آ ن أ ت ب ي ن فلا بد إ ذ ن من سعد و م ج ا ه د ة للنفس من أ ج ل اكتساب هذه الصفه ل أ ن ه ا ص ف ة ت ر ب و ي ة إ ي م ا ن ي ة والصفات ا ل ت ر ب و ي ة ا ل إ ي م ا ن ي ة لا تكتسب بالقول ولكنها تكتسب بالعمل وكل فيه ا ل ش أ ن فيها أ ن تكتسب بالعمل لا ت ح ص ل بين ع ش ي ة و ض ح ا ه بل ت ح ص ل ب ع د م ر ا س ا ل ت ي ن عشيات و ض ل و ن ب ي ع ش ي ا و س ع ي ودربت و ت خ ل ق حتى ي ص ب ح ا ل تخلق خلقا ل أ ن التخلق هو تكلف الخلق إ ن س ا ن مثلا بخيل ليس بكريم فليس بوسعه أ ن يصبح كريما في ل ح ظ ة ش ر ي ع ة بل عليه ان يتخلق、كرم. يعني الكرم و ك م كريم في هذه اللحظة. وفي هذه اللحظة تليها اللحظة اللحظة والأخرى والأخرى التي وقطعا سيجد نفسا تدافعه نفسا منه أن يبخل وهو لذلك يدافعه. ويريد منها أن تكرم فهو إ ذ ن في م د ا ف ع ة ن ف س ي ة ب ا ط ن ة من أ ج ل أ ن يحصل ق ل ق الكرم فكل كرمه قبل أ ن يكون كريما إ ن م ا هو تخلق كرم وليس كرما عن ا ل ح ق ي ق ة فكل كرم وشأن وجيد حسان ل أ ن التفعل ا هو الذي يعطي ا ل ف ه ل في ن ه ا ي ة المطر وذلك لحديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا العلم بالتعلم يطير ا ل إ ن س ا ن عالما ل ت ك ل ف ي طلب العلم بالتعلم إ ن م ا العلم بالتعلم و إ ن م ا الحلم بالتعلم خلق الحلم الرضانه و ا ل ك ي ا س ة و ا ل ف ت ن ة والهدوء وعدم التسرع حلم لا يقع ل ل إ ن س ا ن دون كسب و م ج ا ه د ة و إ ن م ا يحتاج ا ل تحلم ا ص ب ضر كل يوم غ ض ا ء وبعد حتى يصبح من الصابرين وحتى يكون من العلماء المؤمنين إ ذ ن ما نحن فيه من م ن ز ل ة التدين لا يمكن أ ن يحصل هكذا و إ ن م ا يقع ب ا ل م ج ا ه د ة يجاهد نفسه في الله عز وجل حتى يصير من المتدينين ولذلك طلب الله عز وجل من الذين آ م ن و ا أ ن يتبينوا مقالات للناس اجمعين فطلبها من الذين آ م ن و ا أ ص ا ل ه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا خاطب المؤمنين الذين آ م ن و ا بالله ورسوله بل ا ل ص ح ا ب ة الكرام ل أ ن النبي عليه الصلاه والسلام أ ر س ل صحابيا جليلا إ ل ى ق ب ي ل ة من قبائل العرب مسلمه ياتيه ب ز ك ا ة أ م و ا ل ه ا بيسا تنصف وهذا ا صحابي واحد ح د خبيلة مسلمة جبل الزكاة الصحابي كان بينه وبين تلك القبيله في الجاهليه ا فار ه و غديد الشيطان في وسلسله فيقول له ع ن د ه ف تمشي تاخذ المسائل و ي ن ق ى ا ل ب ع ل ي ه و ي ذ ك ر و ا ا ل ق ب ي ل ة و ي ق ف ل و ا فهو في طريقه يعيش هذه الهواجس والوساوس إ ذ راى وهو داخل على ا ل ق ب ي ل ة رجالها يستقبلونه من على بعد خ ر ج اللوبي ما جاء من اجله ف ي ت ن م و ث فلما ر أ ى ذلك من بعد حسبه جيسا هاربا إلى رسول الله عليه الصلاة ورجع رسول والسلام إلى فقال له يا رسول الله إ ن ا ل ق ب ي ل ة ا ل ف ل ا ن ي ة تريد ا ل غ هذا ج ي ا ل ه ج ع ف ع ج ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لذلك فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم بنبئين فتبين عليه آمنوا جاءكم فاثق الله الصلاة وتذلك رسول والسلام إن من حقق خبر سعر ح ي ن م ا أ ر س ل أ ق و ا م ا ل آ خ ر ي ن ووجد الناس إ ن م ا كانوا يريدون إ ك ر ا م هذا المبعوث لرسول ل الله ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ولا يريدون به ش ر إ ط ل ا ق ا ففي اذ كان ممكن ت حول ا ل أ م ر إ ل ى كارثه الى مصيبه سبب وساو وهواج مشق من المسلمين وسمى الله عز وجل هذا الصحابي فاتقا وليس الفسق ها هنا ب ن ع ن ا ه المطلق ولكنه ب م ع ن ى ا ل م خ ص ي فسق عن الطريق أ ي أ خ ط أ فسق عن ا ل أ م ر أ ي ا خ ط أ هو لم ن ص ي د الحق فيه وهذا من أ ب س ط باركات ي ه وهناك ما هو أ ح ب وهو ما يرتكب فيه انسان ل الكبائر والعياذ بالله فنبه رب ا ل ع ز ة المسلمين إ ل ى هذا المعنى العظيم ا ل ت ه ي د و ن والتحقق وغرض كبير ك ب ي ر كثير بين المسلمين مع الاسف من عدم إ ث ق ا ن هذا المعنى الذي قامت عليه ص ن ا ع ة الحديث أ ي ص ن ا ع ة نقل أ خ ب ا ر ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة علماء الحديث ما استطاعوا أ ن يحكموا ب ا ل ص ح ة على ا ل ص ح ي ح وبالضعف على الضعيف إ ل ا بالتبين والتثبت من ا ل أ خ ب ا ر وهذه د ر ج ة أ و ل ى في هذه المنزله فهي درجات س ن ا ء تتليه الدرجات في مجله التبين الاولاد يهد تبين ا ل أ خ ب ا ر كل ا ل أ خ ب ا ر أ خ ب ا ر الدين و أ خ ب ا ر الدنيا وما أ ك ث ر ا ل أ خ ب ا ر ا ل ك ا ذ ب ة كيف تشيع وتتفاعل في ا ل أ م ه عند ا ل أ ز م ا ت لتقع في ازمه في حرب. او حرب أ و ق ض ي ة نعوذ بالله من البلاء ف ت و ج د الاوساط ي ا ل المسلمين ع ل ى أ س ا س ش د ا ل ح ر ي ه لازلت اذكر أ ن ه في م ا س م ي بحرب الخليج ا ل ث ا ن ي ة واحد ا ل واحد شيء عن ط ل ق ا ت من سماعات ا ل أ و ص ا ف بيننا س ي قلوب و ن أ ن ه هناك د ل ا ل ة على أ ن المسلمين س ي ن ت ص ر و ن ودليل على ذلك خذوا المصحف وفتحوا في ذاته الشعرى شرعت واحد كبير جدا في المغرب وجعلنا صحيح اي مصحف جسدنا كي تتحمس عمرا خ ر ا ف ة ا ل خ ر ا ف ة تجد طريقها إ ل ى المسلمين يدل ذلك على خراب ا ل ز م ن وخراب العقائد وخراب ا ل إ ي م ا ن أ ي ض ا ص ف ة ا ل إ ي م ا ن ي ة أ ن تتبين لحجل ما ت ز ن ا ك على ميزان الكتاب ا ل س ن ة التي لم يقبلها ميزان العقل المسلم ا ل م س د د ب ك ت ا ب الله و س ن ة رسول الله فلا يجوز لك أ ن ترويها وكفى بالمرء كذبا أ ن يحدث بكل ما س ب ه ويقول لي انها تتعود مئه مئه ستقع في الكبير <تصفيق> و ا ل آ ن أ ي ض ا تروج اخبار حول ا ل أ ح د ا ث ا ل ع ا ل م ي ة ا ل أ خ ي ر ة خرافات بين الناس انظروا صوره كذا فيها أ ح ر ف كذا خرافات ما انزل الله بها من سلطان ه ي م ر ة وصلني خبر من بعض الناس قالوا لي ا ل أ س ت ا ذ الفلاني يصلي بغير وضوء سديون ل دعوة إلى ا ل ل ه عز و ج لا ي ش ت غ ل ي ن ب ا ل إ ص ل ا ح جاءوا بخبر عجيب. بعض خ ب ر ج ي ب ب ع الناس、يعني. قالوا ب أ ن الاستاذ لم يصل ي ب غ ي ر ه وقلنا نحسبه من الصالحين ولن أ يزكي على الله في يصلي يمكن、فعل. ولكن ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا ل ن الاخبار ا ن ا ق و ل لن ض م ن ص بهم ا ل ك د ي د فقام بعض الصالحين يتبين ا ل أ م ر يطبق الايه يا ايها الذين آ م ن و ا إ ن جاءكم فاثق و بنبا فتبينوا أن قوما. كأن بمعنى حتى لا ان لا ك لا تصيبوا قوما بجهالة وتمعار تصيبوا تتعرف تندموا نبيه ك لقد كانت مسلمه بس انا وميشة لفلان قال انا ف لفلان زاله ك ي ص ل ب ل ولد و نشتو لوضه يا ف ل م ماذا قال لنا كيف ل قال ولد ف ا لفلان ي ه بأنه ع لا ي ت و وان عمله اي صلاته وما يقوم به باطله ف م ش الناس وذهب الناس إ ل ى هذا الذي حكم ع ن ي ه قال ب أ ن ه لا يتوضا فقيل له ب ذلك ا ش ي ء قال جاءني ف ل ا ن وقال ليا وزيرها من م ت يكون ا ل ت ر ض ا ي ن س ح على رسوب واحد شكل ما ت ي ز و ش تربوش دياله ولا معنى ي العمامه ن ل ي ح ر ا ل ه فوضوؤه باطل ل أ ن نصح الراس رقم عك الوضوء وهو منصوص عليه ايه انفعوا برؤوسكم النصح بالراس واجبون بالاجماع وبالكتاب قبل ذلك اذن قبل يختنشف هذا الذي شافوا فلما تم العثور على هذا الذي راه فقيل له هل رايت فلانا فالله بغير وضوء قال لا, لا ولكن كيف يتوضا وضوء نشف ح ا ئ لما س أ ل ن ا العالم الفلاني قال لنر وضوءه باطل, باطل فهو لا يتوضع كيف ر أ ي ت ه وهو يتوضع قال كيف ت ت ط ر ب و ش غ ي ر وحده ا ش و ي ة وكنت ش و ي ة للشعر وماكنت شيره وكذا إ ذ ا تحقق هذا و ت أ ك د فعلا الخبر كله م ن ط ر ب فهذا على خلاف من قول الله عز وجل ف ا م ت ع و ا برؤوسكم بين ا ل إ م ا م الشافعي وبين مالكين في ممالك قال الباء للتأكيد بأن وقال ا تمتعوا ل بكل النسح بكل ت و رؤوسكم ك ي أي د الرأس الشافعي ببعض الراس لان الباء تفيد في العربيه ايضا ا ل ت ب ع ي م نتحت بشيء ببعضه وليس بكل ومالك انما قال بالتاكيد والتوكيد نظرا لاعماله الاحاديث ا ل ت ي ن ل م ف ي ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ر أ س ه ج ي ئ ة و إ ي ا ذ ر يعني د ي دوم ب د ا ي من ة ملابس شعر إ ل ى ق ف ا ء ثم رجع عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن لما ن شفع م أ ن ك ر ا ل أ ح ا د ي ث لكن ل قال ليس ت ع ل ى ا ل و جو ت د ل على أن ذلك ا ل س ن ة والواجب أ و ا ل ف ر ض إ ن م ا هو ن ص ا ب بالرقصه فلسالت الخلاف يا سيدنا ن روجعت خ ب ر ا بين الناس تطورت إ ل ى أ ن فلان لا يتوضا وهكذا ي ي ص ل ل ب و هذا أنه إذا فح تعلم م ا كامل ن ينسحرسه ش ه ك مئة مئة تتطور ا ل أ خ ب ا ر بين الناس الحبكة اللي قبة كما نعديها والتدقيق واجب على المؤمن في نقل ا ل أ خ ب ا ر إ ذ ا كان الخبر مضطربا فلا يجوز لك ان تنقله عن أ ي أ ح د من الناس بل إ ن كان من ا ل غ ي ب ة فلا يجوز لك إ ل ا لداع شرعي ك خ ط ب ة أ و ش ه ا د ة أ و ما تعلق بهذا أ و ذ ا ك التبين في الخبر خ ص ط ة المسلم الحق و ا ل ج م ا ع ة ا ل م ؤ م ن ة يعني المجتمع جل جلاله ا ل ش أ ن فيه أ ن لا تنجح ش ا ئ ع ا ت ولكن م يجب ا م ان في ا ل وإلا ف يكون الدرمية ا شائعة ح د هناك ذ امر ل ج ت م اخرى التحبثات المجتمع في المسجد ا ش ي ه ل اتفل الامريكي خ ئ س ا ا ل ا ا وجهات م ت خ ص ص ة اليوم على المستويات ا ل إ ع ل ا ن ي ة وغيرها تصنع الشائعات وتدمر بها المجتمعات و ا ل أ ص ل في المسلم أ ن لا تهزه ش ا ئ ع ة و ت س ب و ن ه هينا وهو عند الله عظيم تميز ذلك ما كان ينبغي على المؤمن أ ن يتصف به ويتماسك وكل خبر ياتيك من ابنك أ و من أ خ ي ك أ و من زوجك أ و من أ م ك أ و من أ ب ي ك من حققت من حدثك به من أ ي ن سمعته كما حصل هنا حينما وصل إ ل ي خبر من أ ن بعض الناس صاموا قبل هلال المغرب أنا أتحدث بشأن بأن عن نازلة من واحدة جاء الخبر الهلال قدروا إياه شابه شابوه النقلي عوفه كل يخليك بشكل وسيلة بيئة بيئة أو شيء في في في في بيئة غريبة مضطربه ه ا ل ك ا لاصلاح المحدثين ومصدر الخبر ح خير لا يجوز للمسلمين ان يعتمد مثل هذا سندا لبناء العبادات ل ن يجوز إ ط ل ا ق ا ولذلك المؤمن الكيس الفاطمي سياسه حكم الحاجات مضعه ومكه الرساله و ا ل خ م ه تنبه للاشياء وادراك لمقاصدها ومراميها المؤمن الكيس الفاطن لا تهزه مثل هذه ا ل أ خ ب ا ر أ س ا ن ي د الدين و أ س ا ن ي د الدنيا وجب أ ن يعمل المؤمن إ ز ا ء ه ا بتبين ف إ ذ ا صلح منه هذا كان لما سواه أ ص ل ح و إ ذ ا فسد وضاع كان لما سواه أ ض ل ع هذه د ر ج ة أ و ل ى في التبين وهي صفه ايمانيه الصفه ا ل ا ي م ا ن ي ة ل أ ن ك تحتاج إ ل ى مقدار عظيم من ا لتكون إ ا ن ل من ت ر ي ن ا لكي لا ت ل ع ا د بك ا ل أ خ ب ا ر ا ل ك ا ذ ب ة ا ل خ ا ر د ه وتبني أ ن ت أ ي ض ا عليها أ ح ك ا م ا تحكم بها على الناس وفي بعض ا ل أ ح ي ا ن تنشئ عباداتك ب أ ن ا ء عليها فتظلم نفسك و تظلم الناس تظلم تعبد لأنك الله نفسك قد بالباطل وتظلم الناس ك أ ن ك قد تحكم عليهم بالباطل وهم مما وصل إ ل ي ك من خبر عنهم براءه تشير من ا ل خ ط و م ا ت ا ل أ س ر ي ة والطلقات ا الظالمه وقعت بسبب عدم ا ل ت ب ي ن شيء جدا المشاكل ا ل ا ج ت م ا ع ي ة موئلها ومرجعها عدم ا ل ت ب ي ن و آ ي ة كتاب الله عز وجل م ب ص ر ة يا ايها الذين آ م ن و ا إ ن جاءكم فاسق بنبا ف ت ب ي ن أ ن تصيبوا قوما ب ج ه ا ل ة فتصبحوا على ما فعلت ا ل ن ب ي ي ن ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ت ب ي ل ت ب ي ل ا ل أ ع م ا ل وذلك ان حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في هذا الذي روته عائشه رضي الله عنها و أ ر ض ا ه من عامل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد م ر ض و د عليه كل عمل في الدين ت ع م ل ليس صوابا ليس موافقا لكتاب الله و س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهو م ر ض و د باطل لكن لا بد من بيان ق ا ع د ة هاهنا ل أ ن بعض الناس قد يعملون هذا الحديث على غير وجهه وذلك أ ن وجهه متعلق بالعبادات أ س ا س ا كيف أ ي بما فيه معنى التعبد ولذلك قالوا في ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ل م ي ة ا ل أ ص ل في العبادات المنع حتى يرد ا ل إ ذ ن و ا ل أ ص ل في المعاملات والعادات ا ل إ ذ ن حتى يرد المنع معنى ذلك أ ن ما كان من ش أ ن ه أ ن يكون عباده كصلاه أ و ص ي ا ن أ و ما شبه هذا وذاك أ و أ ذ ك ا ر أ و أ ي شيء فلا يجوز لمسلم أ ن يقوم به إ ل ا إ ذ ا كان مبنيا على ا ص ف ا ل من كتاب الله أ و من سنه ة رسول ل ل ا عليه مع الصلاة والسلام ل ا ب رسول الحق اخترع صلاة الصلوات فعلها شيء من ما الله عليه الصلاه ة والسلام وتقل و الناس من ا الصلاة لبرها رئيس والسلام كما هو محشو في كثير من الكتب التي فيها ا ل ا ب ا ط ي ن و ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ف ل ا ب د من ا ل ت ب ي ي ن م ش فلا ع ط ك ع بد ا من التبين هل هذا موافق ل ك ت ا الله موافق ب ل س ن ة رسول الله أ م لا ف إ ن كان موافقا ف إ ذ ا تبينك أ ع ط ا ك أ ن وصلت إ ل ى باب ا ل إ ذ ن حل ر س و فاذا ل ل الصلاة والسلام أ ل ك هو يحضر هدك اذن ل ن ف إ ا أ ذ لك رسول الله سيد الخلق في العمل ف أ ب ش ر و أ س ع د به من عمل ان أن تعمل على عمل واشتغل بصناعه أ ذ ن لك فيه رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ا اذا تبينت ان هذا العمل مناس لكتاب الله ومخالف ل س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فالدخول فيه هو الذي سماه العلماء ب د ع ة بل ا نص عليه الحديث النبوي الشريف ل أ ن ه ب د ع ة وكل م ح د ث ة بدعه إ ذ ن المحدثات في الدين والبدع إ ن م ا ما تعلق بالعبادات عقائد كانت أ و أ ع م ا ل ا مما لا نص فيه من كتاب أ و س ن ة أما المعاملات والعادات ومعاملت والبيوع مع المطرفات المجمع الاختجارات هي كالاطعمات ل ع ق و د ل ل والاجتماعية م ا ي ة ي و ا ل ا ش ر ب ا ت و ا ل أ ل ب س ه فهذه هي الاصل في هذه ا ل إ ذ ن معناه أ ن المسلم في ذلك عليه أ ن يتصرف ب إ ر س ا ل فلا يجب عليه أ ن ي س أ ل عن العمل أ ج ا ئ ز ه لا و إ ن م ا ي س أ ل أ ح ر ا م هو ف ر ق بينهما ل أ ن أ ص ل هذه ا ل أ ش ي ا ء عن الجواز واللي جاء منع القلب حرام هو ي أ ت ي بدليل التحريم ل أ ن ا ل أ ص ل ف المعاملات والعادات الاذن و ا ل ت ح ي ن أ و المنع تراها طارئ عليها تيجي من ذلك ففي فرق بينها ي و ا ب ه الفرق بينهما بسيط وذلك أ ن العبادات ليست من ش أ ن ا ل إ ن س ا ن ب إ ط ل ا ق ولكنها من شان أ ن ل ل م م م س شأن المسلم ل أ ن هدي نزل من السماء ص ل ا ة وصيام و ز ك ا ة وحج وما تفرع عن هذه من الواجبات ومن نوافل الخيرات أمور اما ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى فليس من شان المسلم ي ن وحده لا م ع م ل العادة ة ل ي من شان الانسان ي س من م ث ل م ن كان أ و غير مسلم كل الناس يلبسون س ي ا يهدون نصارى يلبسون ماشي مش يلبسون لازم كلك يلبسون بدين أ و بغير دين قبل الدين وبعد الدين ط ب ي ع ة ا ل إ ن س ا ن ج د ل ة ا ل إ ن س ا ن أ ن ه يلبس كل ا ل ن س صحيح سيفرق ب ا ل ن ه المسلم ا وغير المسلم هذه د ر ج ة ثانيه ة في ا ا ل ل ك تتحدث عن ا ل م ب د أ الزواج ع ا د ة من ا ل ع ا د ا ت ل أ ن ه م س ي ح تولى بن عزوج تزوج الناس قبل نزول ا ل ق ر آ ن وقبل ب ع ث ة محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويتزوج النصارى واليهود والمجوس والحيوان والطير والنبات كل شيء خلق على ز ي ج ة وزواج ذكر ونسر طبيعه خلقه الله في ا ل ح ي ا ة هذا من العادات ا ل أ ك ل والشرب كله من العادات ل أ ن ا ل إ ن س ا ن ي أ ك ل ويشرب ج ب ل ة طبيعه وإلا ا م س والا شرق وغير ل مات س في ل ل والشرب ك إلا فيما وما بقي على الاباحيه ل أ ن ا ل أ ص ل هو الاباحيه ف إ ذ ا حدث أ ن وقع خلاف بين الشطين في امثله ابدعه هي ام لا الحكم في ذلك و أ د ب ا ل ا س ت د ن ا ل فيه أ ن يتبصر أ ه و من العبادات أم من ام ل ع ا ا د وهذا ن كيف ترصر في فإذا ترصر الناس إلا قليلا فإذا كان من العادات ب بالدليل ب ا ا الديرو وإنما الحق الديرو ا د عندك دليل ت من من ذلك شيء وهو ع وإذا أو المعاملات هو وبينهما كان العادات المعاملات المجال من لكما ما الدرس الدليل عليك يجيب الدرس فالتبين يوجد ميزان ا س وهو م ز ا العزان في ا ل ت ب ن في مثل هذه ا ل أ م و ر هو ب هذا الوزن أ م و ر العبادات م ا د ر ه ا حتى تعلم ب أ ن الله أ م ر بها أ و سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه فتاتمر ب ا ل أ م ر ي كما ا ج ا ء لا تزيد ولا تنقص ف إ ذ ا زدت فعليك البينه و إ ل ا فقد ابتدعت بدعه أ م ا المعاملات والعادات ف أ ن ت حر طريق بشرط أ ن ت ت ن ب المحرمات المنصوفات ا ل م ن ه ي ا ت هنا انتصف ا ل ش ر ي ط مع تحيات أ ب و هاجر ومن جاء يضيق عليك أ م ر معاشك في معاملاتك أ و أ ل ب ي ت ك بحجه ان هذا لم يفعله رسول الله عليه الصلاه والسلام فهو لا يمكن ن ان م يستدل فلذلك لا يقال في مثل هذه ا ل أ م و ر ل م يفعله هذا م ا ش د ل ي ل المنع و إ ن م ا المنع فيه م ص أ و قياس صريح على نصين صحيح هذا كلام هذا عبء من م ج ي واحد اتجاه غير لباس لا يستور ع و ر ت ه ا بثمانيه عدد نعم ولا ي ش ي و يقولون ب هذا اللباس الذي تلبسوه بدعه ا ي ش ي ر ا يقولوا لن يفعله واصل الله لا ن ه ى عنه رسول الله ن ل ت ل ن مواصله النبي صلى الله عليه وسلم ن ه ى ان يكشف ا ل م س ل م عورتاه ما هي تحريف فكيف أ ن تفضي أن ت ش و ف ا ل ع و ر ة ولذلك ناله بعضون ا ل ب ك ا لا تشكروا عورتهم وليس م ع ن ذلك أ ن ا ل ص ل ا ة بالبنطلون يعني بالسروال وتمشي ا ل ح ه ا ل ا ق ا ل ش ه ا ه و ا ل م ع ن ا ل أ ر ب ي س ا ل ر و م ي ة ا ل أ و ر و ب ي يعني اذا توفر فيها شرط ا ل س ن ة وهو ستر العوره ف ا ل ص ل ا ة بها صحيحه في يفرقه زيفه يفرقه يفرقه يكفي فيه يقول لنشيك يقع شعاري السروان كتاب لما لا له على رجل للستر وأن تشبه كيف ت ش ب ه بالكفر ا كيف تشبو بالكفر كيف تشبو بالكفر ا كيف ر تشبو ب د ا ل ك ف ل ك ي الأسهل ا ت ت ش ب ه ب ه ا ا ل ن ا س أو ف ي ه ا الناس بالكفر ا و ه ي تدور ب و بالكفر أما اللباس ا ل ر و م ا ل أ و ر و ب يجب بإطلاق ان ي ك ل ن هناك افراد من الاسلام ب والمسلمين ب ط ي ة والمسلمين ا ر ي و م و ا ل م س ل ل ي ا ن والمسلمين ا ع و ا ل أ م س ل م ا ن فعهد ا ل ن ب ي عليه الصلاة م س ل م ي ة وقد حصل رسول الله ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م م ر ة على قلقيه شياه ء ل ق ي القلقيه ة يعني ا و ل أ ق ب ا ط و ه م نصارى نفر و أ ه د ا ه ا ل إ س ا م ه بن زيد رضي الله عنهم وإسامة عودة فلما قال رسول الله ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ل إ س ا م ه القلقيه ا ي ن قال أ ه د ي ت و ا ن ي فلان قالوا ف ل ت ل ب س تحتها شيئا ف إ ن ي اخشى أ ن تصف عظامها كانت يعني وخا هي فضفضه ولكن حلتها واحد ة ن و ع ي ة ل ر ط و ب ي ة ميونه اذا لبست وصفت ت ق ت ص م ت عن ا ل ن س ا ف و ل أ ن ه ا م ر أ ة وربما تكون ملابس الثوب عليها ا ل ق من الرجل طلب منه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ان تلبس ش ي ء أن ت ح ت ا ج وهذا فيه أ ن ا ع ج ي ب أ ي ض ا في الفقه حديث تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء ليس على إ ط ل ا ق ه بل مقيد بهذا الحديث وما في م ع ن ا يعني حرم على الرجل ب س شويج النساء وحرم على م ر ا ه ب س شويج الرجل لكن كيف فيما ت ق ر د به الرجال وفيما تقربت به النساء أ م ا إ ذ ا كنت واحد اللبساء اجراس العدد للناس على انهم ك ا ف يلبسوها الرجل يلبسوها النساء م ا ع ي ش ب ش و ي ج مرس بهذا المعنى, بهذا المعنى ما إ ذ ا كان ذلك اللباس اجراء في العثر على أ ن ه ك ي ن س ه الرجال والنساء بحال بحال ولكن اللباس المشهور عرفا و ع ا د ة على أ ن ه نسوي وعندكش خفيف واللباس المشهور على أ ن ه رجالي لا ينسبه الحق ف ا ل ف ر أ م ا اللباس المشترك ف ن ا عم ن بناء على هذا الحديث إن رصاص المعطاء الخبقية لإنساما وعادمه ن لن س ا ا زاوة م بكل ت ي ه ا ر ف أ ا ل يقود الى تطبيق الدين بشكل م ق ل ب و إ ل ى ت ط ب ي ق من ليس بمبتدع وتسيق من ليس بفاسق جهلا وظلما ومع الاسف هذا كثير اليوم بيننا قله التبين بل انعدامه إذن ما ينبغي له و خ ا ص ة أ ن كثيرا من ا ل أ م ي ي ن ينقلون فتاوى عن أ م ي ي ن ولتحت عن علماء مع الاسف وما ينبغي ل ل أ م ي ان ينقل الفتواء ص ل ص م هو يشتعر ر لا لان ليس يطبق شيء أن نحذر و ح د يقول الفتوى علم والصناعه ن ا لطالب ل ل م أ ن من ربي انتاجها ا للعالمين ي ن ق ل ه ا ق ل وهو لأمور الدقيقة هبى ونقلها د ب أ ي ن ويدعو إ لطالب ي بين ينقلها ه ا الناس وإنما ينقلها طالب العلم عن العالمين فالعالم ينسجها وطالب العلم يفهمها وله الحق ان ادين في أ ن يشيعها و ي ض ع و اليها إ ن كانت حقا وطوابا كل هذا ا ن د ا ب التبين في ا ل أ ع م ا ل وغيابه يقود إ ل ى ا ل م ط ا ئ ب والكوارث كما بينا في الدين وفي الدنيا ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ل ث ة التبين في المياه والتبين في المقاصد مقاصد ا ل أ ع م ا ل مما في بواطن تقبل على العمل ونفرض أ ن ك تبينت منه شرعا فوجته حقا لا لبثتي بعد ذلك وجب أ ن توقفه كما يوقف الجمركي الدخيل على الوطن وتقلبوا ت س ب ش و هذا العمل ت س ب ش و من أ ي ن من الباطن من القلب من ا ل و ج ا ن ما حظ ا ل إ خ ل ا ص منه وما حظه هو من ا ل إ خ ل ا ص من وفي ا ح د ة أعمال العمل ظاهره ا صحيح البخاري أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال وما ل ي ا وما تسمع ان تعمل العمل قد يكون صالحا في الظاهر ط ب ق ة أ و ذ ك ا ه أ و ص ل ا ة أ و ح ج أ و ع م ر ة م ا ش ل توفر فيه كل شروط ا ل ص ح ة فلا ا ابتداع فيه زياده ولا نصفه ولكنك تريد ان يسمع الناس أن يسمع انك ل ا س أ ن فعلت وفعلت وفعل ت هذا تسميه فمن سمع سمع الله به يوم القيامه اي ان الله عز وجل يحكي به على رؤوس العالمين ويقول للناس هذا فعل ما فعل ليقال قد فعل فيطبعه يوم القيامه على رؤوس خشاب من س م ع سمع, مم سمع مم الله به يوم القيامه وجد على المؤمن أ ن يحاسب نفسه عن أ ع م ا ل ه ا التي يقوم بها ما حظ ا ل إ خ ل ا ص في ذلك و إ ن م ا الرحمن طلب منا ا ل إ خ ل ا ص مخلصين له الدين إ خ ل ا ص وما أ م ر و ا إ ل ا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ح ن ف ا ل ل إ خ ا ص لما تعلق بتوحيد الله عز وجل ش ه و ر ه ا ل إ خ ل ا ص حتى تصفي أ ع م ا ل ك لله وحده لا شريكا لا تريد بذلك سمعه ولا رياء ولا ليقال فعل فلان وصنع فلان وهذه ا ل ر ت ب ة أ و ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ل ث ة هي من أ ع ل ى مراتب ا ل ت ب ي ن والنفس التي ت أ ت ي ك ب أ ع م ا ل ك ها هنا وجب عليك ان تتهنها س على وزار قول الله عز وجل يا ايها الذين آ م ن و ا ان جاءكم فاسق بنبا فتبين به الله سبب النزول والصيغه الظاهره للخطاب وذلك الاصل لكن استفادوا من هذا هذه النصائح وهذه العشارات هي من الفواسق لانها اماره بالشر وخالت النفس والشيطان تعطيهما و إ ن ه م ا محضات النصح تتهن من الحكم ذكرته أ ك ث ر من م ر ة التي تشد إ ل ي ه ا الرحل اي ل النفس ف و ش ط ا تعطيهنا ن وجب إ ن ه التهين م محضاك المطحة ا أي و أ ن تتهن النفس على كل فعل تفعل ولا تعطيها ا ل ب ر ا ء ة حتى تتبين من أ ن عمله قد برا ظاهرا فوافقت ل س ن ه وضار اباطنا ف أ خ ل ص لله أ ن اتهمها إذن أطيها تسلم تسلم من غلوائها وخدعها و أ م ر ه ا بالسوء و ص ل ت عليها جهتها الاخرى ا ل ل و ا ن ة لذلك إ ذ ن تكون ب إ ذ ن الله عز وجل من الناجين من الفائزين المؤمن. المؤمن حينما تغرب عليه أ ع م ا ل ه من خلال الخواطر التي تخطر ببالي اوقفها أ ثم سال هل أ ر ي د فعلا بهذا العمل وجه الله عز وجل هل أريد أن ألقاه أحضر بقبري؟ هل أريد أن ألقاه قناديلة نير ظلمة أريد أن أحضر أريد أن فراسا بقبري نير قبري ووحدة هل أ ر ي د فعلا أ ن أ ل ق ا ه عملا ي س ت ح ل باب ا ل ج ن ة و أ ج د ه شفيعا لي يوم ا ل ق ي ا م ة أ م أ ن ي أ ر ي د فقط أ ن أ ك س ب ت هذا و أ ن يظن فلان بي الخير في ا ل م س أ ل ة ا ل ف ل ا ن ي ة و أ ن ت ح ن تجارتي إ ذ ا ظن الناس بي خيرا و أ ن ي ق ب ل علي في كذا و كذا و كذا مما ا ج ن د ه م س ع ى و حظا دنيويا إ ذ ا كان ذلك كذلك فهو عمل هالك خير و إ ن م ا ا ل أ ص ل في المؤمن أ ن يتبين لهذا الغرض ولهذا القصد حتى يصفي الوجهه لله توحيد ا ل ق ب ل ة ان لم يكن فيه توحيد ا ل إ خ ل ا ص وتوحيد الوجهه لله عز وجل سلامنا ع له آ ن ئ ذ و إ ن م ا صفاء العمل إ ذ ا مر عبر مدارج التبين لو صفت سريره الواحد منا على هذا ا ل و ز ا ن وتدرج في سيره إ ل ى الله عبر هذه المراكب فعامل الناس بتوثيق ا ل أ خ ب ا ر و ك ا ن س ب س م علماء الحديث ا ل قبل الواحد عندهم إ ذ ا كانوا ا ل خ ب ا ر م ك ي دون ب ح م ه كيف ل ث س كيف نيه شب يعني لا يحدث إ ل ا بالحق وبالخبر الصحيح و لا يقبل هو ممن يحدثه الا الخبر صار ي ز ع م ل ي ت ليكون ثبتنا اذا شئ احدثه يقول له ح د ث ل ن ي ز د هذا الكلام هذا إلا هو المعنى ا ل أ و ل و اذا هو ب غ ي ح د ث ه لكن يضبط الكلام ديال ا ه م ز ي د سبت ف إ ذ ا صار المؤمن ثبتا في قوله و خبره و ص ا ر ت ا ل أ م ة بعد ذلك ج م ا ع ة من ا ل أ ث ب ا ت يعني إشتانية مهضة كبيرة ثم بعد ذلك كان في عمله عبادات وعادات ومعاملات ترتل على و ز ا ن ا ل ق ا ع د ة التي ب ك ر ا ل أ ص ل في العبادات المنع سيرد الاذن و ا ل أ ص ل في المعاملات والعادات ا ل إ ذ ن سيرد المنع إ ذ ا كان ذ ل كذلك ك عنده أ ي ض ا فقد ارتقى د ر ج ة ث ا ن ي ة واعتدى م ن ص ة أ ع ل ى من مدارج ا ل ت ع ي ي و إ ذ ا خلص وسطا في ا ل ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة و ا ل أ خ ي ر ة فلم يجد من ا ل أ ع م ا ل أ ن ينطلق من قلبه ولسانه ووجدانه وجوارحه إ ل ا ما توجه لله وحده دون سواه و إ ل ا ما أ ر ا د به الله او ل د ا ر ا ل آ خ ر ة فهذا لا يكون إ ل ا من ا ل ر ب ا ن ي ولا يكون إ ل ا من ا ل أ و ل ي ا ء الصالحين الذين قال فيهم الحق سبحانه في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آ ذ ن ت ه بالحرب ولا يكون إ ل ا على وزار قول الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رب أ ش ع ة أ غ ب ر لو أ ق س م على الله لابره لما, لما تجرد له من ا ل إ خ ل ا ص والصفاء في ا ل أ ع م ا ل والتثبت في ا ل أ ق و ا ل و ق د قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حق أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه و ا ب ض ا ه يعني اكتشاف السديوم طريق غ ا ل واضح ا ح ت ا ج الى إ إ ر ا د ة منا وعزيز ن حال موحد يقلب كيف يبداء طريق الصلاه ف ي ف يتوب الى الله يبحث عمن ن يلقنه ي الخير كتاب الله واضح وسنته واضحه تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إ ل ا حاله نشوش ا ل ق ر آ ن واضح لكن نحن لا عزيزه لنا للعمل بها هذه ا ل آ ي ة هي لمحصوب كثير منا اي اقصد ايه ن تبين ولكننا مع ذلك لا نتبين ا ل آ ي ة تامر وعملها واضح وبسيط ونحن فقط نسمع وقد ن ق ر أ وقد ن ج و د ونغني و ن ل ع ن ونقف عند ا ل أ ن غ ا م فقط ل ا نتجاوز ذلك إ ل ى ا ل إ ر ا ب ا ت والمقامات ا ل ع م ل ي ة والمنازل ا ل إ ي م ا ن ي ة تدريبا للنصر وترويضا لها وتشذيبا لكل نوازلها ل م ؤ م ن بين يديه ا ل س ن ا م ا ر ة ن و ا ن ة يصطرع فيها الحق والباطل والخير والشر وان سوى ا سواها ف أ ل ه م ه ا فجورها وتقواها وامطلوبني أ ن تحارب إ ل ى ج ا ن ب التقوى و أ ن تقاتل إ ل ى جانب الطرح وتحارب ر و الفساد في نفسك, في نفسك. وفي عملك متبينا عبر ن ر ا ت ب التبين ا ل م ن ق و ر ة وكفى بالتبين و س ي ل ة ل م ح ا ر ب ة الباطل دلوقتي. وسلاحا مفتاحا لقتال دلوقتي. الشبهات و ا ل م خ ر د ا ت ل ل أ ع م ا ل و ا ل ع ق ا ئ د خطوات ب س ي ط ة ث ل ا ث ة تقودك بإذن بر إلى الأمان الله جربها في نفسك وحاول أ ن تكيد حياتك ا ل ي و م ي ة على وزنك ستجد ر ا ح ة عن ج ي ب ه عدد كبير بين ا ل خ ر ق ف ا ت في ا ل ا ر ستنتهي فلانك تحريت فلانك حرتني فلانك درتني و ك ل ت ن ي كثير من هذه ا ل أ خ ب ا ر لو تبيننا ل ن ت ه ي ن ا م ه ا ونقلها مرض يعني نقل ا ل و س ا و ي ونقل الشائعات ل أ ن ه يصيب ا ل أ ن ف س ب أ م ر ا ض ن ف س ي ة لا ت س ر ي ح بعدها إ ل ا ان يشاء الله ح ل ا ل إ ن س ا ن عيش على أ ع ص ا ب ه كما نعبر عيش على أ ع ص ا ب ه مريح بسبب ماذا بسبب أ ن ه لم يتثبت في أ خ ب ا ر فظن ص ب ق ه ا وما كان له أ ن يقطع بها إ ل ا بعد تبين و أ م ا ا ل ت ت ب ت في ا ل أ ع م ا ل فيبعث الطمانينه في النفس يعني أ ع م ا ل العبادات لما تثبت منها وتتبين أ ن ه ا من ا ل س ن ة تعمل عملك و أ ن ت مطمئن وما تبقى على ش ي ن من ع م ل ي وعلى ن ا ش ي ن من د ي ن ي لا تدري أ ه ا د العمل من الجائز أ م من الباطل لا لا ينبغي أ ن تبقى على هذا ا ل ا ش ت ر ا ض فتبين اسنه ة احق هو ف إ ن لم يكن حقا فماذا بعد الحق إ ل ا الضلال ف ر ج ع إ ذ ا إ ل ى كتاب الله و إ ل ى ا ل س ن ة تجد ا ل ر ا ح ة والطمانينه سبحان الله ا ل إ ن س ا ن حينما يلتزم ب ا ل س ن ة على و ج ه صحيحه يجد ر ا ح ة ن ف س ي ة و ط م ا ن ي ن ة ع ج ي ب ة ل أ ن ه على تبين من أ ن الخطوات التي يقطعها سيرا الى الله عز وجل آ ث ا ر من آ ث ا ر خطوات رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ط ب ع انت الآثر بيرتد بعريف عليه صلى الله وسلم إذن أ واصل إ ن شاء الله إ ل ى الاكد ان الطريق هي هذه من نهنا داز النبي صلى الله عليه وسلم و انت تستمع ذلك ا ل آ ث ر تعلم يقينا ب أ ن الرسول قد بلغ إ ل ى أ ع ل ى مراتب الرضا عند فقال لك بكل ت ل ا خطوات تصل ب إ ذ ن الله عز وجل إ ل ى مراتب الربا عند الرحمن ث م أ ح ي ن تقوم ب العمل ا ل آ ن في الدنيا سيبعث الله في قلبك منه إ ن كان سنه ط م ح ي ن ة ع ج ي ب ة ثم حين لا تخلص العمل لله وتتبين ط ب ق القلب من كذبه ورياءه و ت ق ي ع ه من توحيده و إ خ ل ا ص ه تصبح النفس ا ل أ م ا ر ه انئذ ن خ ا ئ ف ة منه خاف م ن أن تحدث بعد ذلك من الرياءات والتقنعات ما تهذبها وتؤدبها و ت ع ص ب ه ا منه فلا ت أ م ر ك إ ن شاء الله بعد ذلك إ ل ا ب ح ي ر ل أ ن النفس إ ذ ا روضت بالتهليل والتزيد استقامت كما تستقيم ا ل د ا د ة لصاحبها ت د و ن عند و ا ح د ا ل ب ة محنا عكس مما ي ؤ ذ ب ه ا ويروضها ا ل سقيم وتسير على الطريق المستقيم كذلك、المنزل. ولكن بعد ث ر و ض وبعد اتهام وبعد اختبار وبعد تبين ف إ ذ ا استقامت لك ف ا ل ش ل فتلك ع ل ا م ة ا ل ه د ا ي ة وتلك ع ل ا م ة الصلاح حينما تستقيم لك ا ل س ك ويكون ه و ا ت تبعا ل ن جاء به رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ل ه م أ ر ن ا الحق حقا و ا ر ق ن ا اتباعه وارنا الباطل باطلا وانفقنا كتابا واجعلنا لك من الشاكرين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على